والخدود السادة هدق الغنار حرقوه زيادة هدق الجمال والخدود السادة هدق الغنار حرقوه زيادة عزق الشور توي اللي بحبوه عزق الجمال توي اللي قالوا لي الزهور تحت جو قالوا لي الزهور تحت جو يا ملعَكين والكل صار محبو يلا أحسننا شو بطاري هذا؟ الزواج الجمال والخضود السداد دقل في النار حرقوه زيادة. لا تقيل الحمام الزاجل انت يا حمام في القريب العاجل امشي ليه الحبيب بس وعك تغازل امشي ليه الحبيب بس وعك تغازل امشي ليل حبيب بس وعاف تغازل سيرح الملاك الخديد سادة <مترجم> عزب الجمال والخدود السادة هدوا ضرب النار حرقوه بزيادة يا طيور بلليلا ظاهر العشوب نادي مليهم ظاهر والحبيب هناك في صباه الظاهر الحبيب هناك في صباه الظاهر صب عني tad tad tad tad tad tad